العبد الرباني هو شعلة النور التي تضيء للناس الحياة وهو بالنسبة لنا العبد الرباني بالنسبة لنا كالشمس لهذه الحياة اذا الأولى الاولى لازم تكون موجودة في كل عبد الرباني انه لازم يكون مصدر لذكر الله مصدر, مصدر كده لاشعاع النور بين الناس الصفة التانية من أهم ما يميز العبد الرباني دعوته إلى الله سبحانه وتعالى في أي زمان في أي مكان ومع أي شخص أنت مسلم إذا أنت داعية إنت مسلم إذا أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى تعلم الناس الخير وتأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من أهم ما يميز العبد الرباني هو خلقه مع الخلق هو خلقه مع الخلق لا يكون الأبدا أبداً العبد ربانيا حتى يكون بين الناس خلوقا حتى يكون بين الناس مؤدبا حتى يكون بين الناس في أحلى درجة من درجات الخلق ومن أهم وأعظم ما يتميز به العبد الرباني هو موثاته لإخوانه في شدائدهم